بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر يقول أهلكت مال الأبذا 112. أيحسب أن لم يرهو أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأبين فتح من وَمَا <العقبه> وما أدراك من العقبه فتك عقبه <أو> يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد Oh, yeah.